وَإِن كَانَ رَجُلٌ يورث كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السدس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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها, خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 فمما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتياتكم الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غير مُسَافِحَاتٍ مُحْصَنَاتٍ متخذات مُسَافِحَاتٍ وَلَا متخذات أخدان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 فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا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 فأولئك مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أَوْ انفروا جميعا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 فلما كتب عليهم القتال إِذَا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أَوْ أَشَدَّ خشية وقالوا ربنا لِمَ كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إِلَى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وَالْآخِرَةُ خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 ومن يشفع شَفَاعَةً سيئه يكن له كِفْلٌ منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا, منهم فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم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 وَإِنْ كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وتحرير رقبة مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما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 فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا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 وَإِذَا ضربتم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفتم أَن يفتنكم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كنت فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَطَ طَائِفَةٌ منهم معك وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك, فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم واد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام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 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير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 وإن كان للكافرين نصيب قالوا أَلَمْ نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله قَلِيلًا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى وَلَا ولا إلى وَمَن ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا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 له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم